استووا استقيموا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من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 إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون الله, الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 ولقد فتنا قبلهم قوم فدعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني بِسُلْطَانٍ بسلطان مبين وإني بِرَبِّي بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني فأتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متفعون وترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ولعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين الله, الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 فدعى ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزْرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِنِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخرين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 ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 إِنَّ يوم الفصل ميقاتهم أَجْمَعِينَ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إِلَّا من رحم الله إِنَّهُ هو العزيز الرحيم شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغني في البطون كغلي الحميم خذوا فاعتنوه إلى سواء الجحيم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 فارتقب إنهم مرتقبون الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر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 الله من السماء من رزق فأحيا به, فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الزياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وَإِنُ لِكُلِّ أَفْكِ أَثِيمٌ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتَلَعَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُخْرُو مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرُوهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَالِمٌ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّقَاهُ زُوَارُهُ لَأَكَلَهُمْ عَذَابٌ من ورائهم جهنم ولا يهني عنهم ما كسبوا شيئا ولا اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجِزٍ أليم اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ولتبتغون وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وسخر لكم ما في السماوات وما في جَمِيعًا جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بِمَا كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم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 إِنَّ ربك يقضي بينهم يوم الْقِيَامَةِ فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الْأَمْرِ فاتبعها ولا تتبع أَهْوَاءَ الذين لا يعلمون إِنَّهُمْ لن يغنوا من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة, ورحمة لقوم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم, أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق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 وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينا ثم كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوب آباء إن كنتم صادقين قلوا يا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 وترى كل أُمَّةٍ جاثية كل أُمَّةٍ تدعى إِلَى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأن الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم, فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وَإِذَا قيل إِنَّ وعد الله حق وَالسَّاعَةُ للغيب فيها قلتم قلتم ما نبري ما الساعة إن ظن إلا ظنه وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وهاخ بهم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم رقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم في حياة الدنيا فاليوم لا يخرجون فعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله السلام عليكم ورحمة الله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 ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات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 ومن أضل ممن يبعو من دون الله من لا يستجيب له إلا يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وَإِذَا حُشِرَنَ الْقَاسُ لَهُمْ عَدَاةٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَتِ الْقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُونِ الْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أم يقولون افتران قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلى مدنا تفيدون فيه كفى به شهيد بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت برعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبيأ إلا ما يوحى إلي وَمَا أَنَا إلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَلَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ الله وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قدير ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة وهذا كتاب مصطفى لسان العربية لسان الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا يحزنون أنك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الله, الله أكبر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 والذي قال لوالديه أُفِلَّكُما لكما أَعِدَّانِي أَنْ أُخْرَجَا قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثان وَهُمَا يَسْتَغِيثان لِلَّهِ وَإِلَكَ وعد إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أساطير الأولين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 ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم, أَذْهَبْتُمْ طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بِهَا فاليوم تجزون عذاب المون بما كنتم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر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 آمين. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت نذر وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أَجَئْنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأَتِنَا بِنَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا لَعِنَّ اللَّهَ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَادُ قَوْمًا تَجَهَّنُونَ فلما رأوا عارضا مستقبل أوليتهم قَالُوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما أغنى عنهم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 فَلَا هُنَالَ نَصْرُهُمُ الَّذِينَ افْتَقَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضلوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ سَرَى إِلَيْكَ فَرَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرَ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا مُنذِرًا مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِمَا دَينَ يَدِهِ يَهْدِينَ الْحَقَّ وَإِلَى قَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ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 حتى إذا أسخنتمهم فشدوا الوثاق فإما من, من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 يا ايها الذين امنوا إن تنصر الله ينصركم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتاصل لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم ما أنزل الله الله سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك, هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلك فلا نعصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين, له كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي يوعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وانهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومضفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقى ما وسق ما فقطع أم وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ أَيْدِكَ قَالُوا قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنِفَ أُلَا أَيَّكَ الَّذِينَ قَبَّلَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَوْا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَأَتَاهُمْ تَقْوَى فهل ينظرون إلا السَّاعَةَ أَن تأتيهم بغتة فقد جاء أَشْرَاطُهَا فأما لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين ارتدوا على أببارهم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 ولا تعرفنهم في لهن القول والله يعلم اعمالكم ولا حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبه اخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحذط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم انما الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تنهوا وتدعوا الى السلم وانتم الا والله معكم, والله معكم ولن يتركم اعمالكم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 تدعوا لتنفق في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يخلف عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام الله الله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 إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلا أنجى ولا مرجأ منك إلا إليك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 وما أنت أعلم به منا أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فظفرت فلك الحمد وبسط يدك فاعطيت فلك الحمد تطاع فتشكر وتعصى فتوفر وتجيب المطر وتكشف الضر تغفر الذنب العظيم وتشفي السقيم وجهك أكرم الوجوه وعطيتك أعظم العطايا وأهناها لا يبلغ مدحتك قوم قائل أنت الأحد لا ندلك والفرد لا شريك لك لا إله إلا أنت نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه نسالك يا رحيم الا رحمتنا نسالك يا غفور الا غفرت لنا نسالك يا حليم الا سترت علينا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 اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم إما نسألك إيمانا نقتدي به ونورا ورزقا حلالا, نكتفي به ورزقا حلالا نكتفي به اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول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 ونفسك أرض المكروبين وقضي الدين عن المبينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وانصر عبادك المجاهدين وكل إخواننا المستضعفين. اللهم كل المتهدين في سوريا وفي بورما وفي سائر الأوطان اللهم عليك بمن يحارب الدين اللهم عليك بطاغية الشام بشار اللهم زل ملكا اللهم زل ملكا اللهم زل ملكا اللهم مزقه كل ممزق وشربه كل مشرد وخالف بينه وبين اهله وولده واشف صدور قوم مؤمنين اللهم لا تهلكه حتى تري المسلمين فيه آية اللهم لا تهلكه حتى تري العالمين فيه آية هو ومن والاه من الوافقة الخائنين والشيعين الملحدين يا جبار يا جبار يا جبار انتقم من بشار يا جبار انتقم من بشار واجعلها ايه من اللهم إنها دعوه مظلومين اللهم انا دعوه مظلومين اسمعنا اللهم احفظ مصرنا اللهم احفظ مصرنا وسائر انصار المسلمين يا رب العالمين اللهم امن روعاتنا اللهم امن روعاتنا واحفظ عوراتنا وامننا بين اهلينا ولا تجعل الظالمين سلطانا علينا إلهنا،, الهنا الهنا الهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا نحن عبيدك الضعفاء المنكسرون بين يديك يذنى ببالك رجونا ثوابك وطمعنا في جنانك في ليلتنا هذه المباركة نسألك يا ربنا أن تغفر لنا جمعين اللهم اغفر لنا جمعين وهذه المسيرين من منا للمحسنين ولا تفرق جمعنا هذا في ليلتنا هذه وفي مسجدنا هذا إلا بذنب المغفور وسعي المشكور وأمم متقبل مبرور وكلنا في جميع الأمور أغفر الله من الأموات المسلمين اللهم اغفر لهم اجمعين اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ولجميع المسلمين الميتين اللهم اجعلنا أيام في بطون الالحاد مطمئنين ويوم يقول الاشراف من الفائزين وجعلنا وإياهم ورثة جنة ولا تحرمنا في الآخرة جرار نبيك الكريم اللهم بيض وجوبنا وغفر ذنوبنا ونور قبورنا وثبت على الصداقنا جهرنا يوم تسجد جول صاح يا رب العالمين اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا كريم كما ورتنا ولا كرتنا خائبين ولا من رحمتك محرومين ولا عن بجودك مطرودين سمعنا مفرع لك ربنا وإليك المصير وصل اللهم وسلم وزك وبارك على إمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد النبي المصطفى الأمين وعياله وأصحابه وأتباعه بإحسان الإناء الدين. الله